สิ ولا ا ัตั้งที ن นั้นนั้ م ตั้งแต่เลยมَ ي ์ไงร์ ا ์มาร์บูบัยเล سَتَقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ م ُ ر ْ ض َ ة ٰ عَمْ َ أ ْ ر ض َ ا ت وَتَضَاعُ كُلُّ ذَاتِ ح َ م ل ٍ حَمْلَهَا وَتَرَنَّاسَسُكَرَ وَمَهُمْ بِسُكَرَ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ ا ل ن َّ ا س ِ مِن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَبِعُ ّ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٌ ك ت ب َ عليه أنه من تولاه فانه يضل ويهديه لعذاب السعيب يا أيهاد الناس إن كنتم في ريب من ا ل ب ع ِ فإن خلقناكم ف َ إ ِ ن ا خ َ ل َ ق ن َ ا ك ُ م م ن ت ُ ر َ ا ب ث ُ م ّ مِن ن ط ف َ ة ث ُ م ّ مِن ع ل َ ق َ ة ث م ّ مِن م ُ ض ْ ع ة ث م َّ مِن م ُ ض ا ت ٍ خ َ ل َ ق َ ة وَغَيْر مُخَلَّقَةٍ لِنُبِينَ لَكُمْ ونقذ في الأرح ما م نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم ط ف ل ا ثم ل ت ب ل غ أشدكم، ومنكم من ي ت و َ ف ومنكم من يرد إلى أبذن العمر لكي لا يعلم. لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً وترنض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. وَأَنَّهُ يُحِلُّ الْمَوْتَ و َ ا ل ن َّ ه ُ ع َ ل َ ى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه ولا هدى ولا كتاب ا ب مُنِير ثان يعطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يدك وأنه ليس بظلام للعبد ي ومن الناس من يعبد الله لا حفف فإن صبه ا خير ضمأن ب.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 ذلك هو الضلال بعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفع ل ب ئ س المولى و ل ب ئ س العشيب إن الله يدخن الذين آمنوا من الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن و ل ن ي ع ه ص ِّ ر ه الله في الدنيا والآخرة ف ل يمدُد. ف ل يمدُد بسبب إلى ا ل س م ا ء ا ثم يقطع فننظر. ف َ ل ْ ي َ ظ ُْ ر ْ ه َ ل ْ ي ُ ذ ْ ه ِ ب َ ن َ ك َ ي ْ د ُ ه ُ م َ ا ي َ غ ي ْ ض وَكَذَلِكَأَنْزَلْنَاهُ آ ي َ ا ت ٍ ب َ ي ن َ ا ت ٍ و َ أ َ ن َّ ا ل ل َّ ه َ ي َ ه ْ د ِ ي م َ ن ْ ه ُ